البيان الاول في كون الاسلام هو الصلاه وان الصلاه هي اوجب الواجبات بعد الايمان وافضل الاعمال واكدها وذلك باعتبار انها بعد الشهادتين اساس اركان الاسلام وانها افضل اعمال الدين على الاطلاق ومن هنا امكن صياغه القاعده التاليه من لا صلاه له فلا دين له وإليك بيانها من الكتاب والسنة وهو كما يلي إن الصلاة هي الغاية التي من أجلها خلق الإنسان ابتداء وهي حقيقة قرآنية كبرى فالكون كله بذراته ومجراته دائر في فلك العبادة ركوعا وسجودا لله الواحد القهار قال تعالى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 ولكن الصلاة أشمل، فبالصلاة يكون العبد عابداً لله بكل شيء، وبغيرها لا يكون عابداً له بأي شيء، بل بدونها يكون كافراً أو عصياً له في كل شيء، ولذلك فقد كان أول مؤاخذة ذكرها الكفار على أنفسهم وهم يعذبون في نار جهنم والعياذ بالله أنهم لم يكونوا من المصلين، رغم أنهم لم يكونوا مسلمين أصلاً، قال عز وجل يحكي سؤال أهل النعيم للمجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فرغم أن أكبر الكبائر هو الشرك بالله والكفر به وبما يترتب على ذلك من الكفر بالبعث والنشور فقد جعله الله آخر ما ذكر في الآية وقدم تضييع الأعمال الصالحة وعلى رأسها الصلاة ولذلك قال المعذبون مقالتهم وكأنهم وجدوا أن الذين نجوا حقيقة من العذاب إنما نجوا بسبب عبادتهم لله بالصلاة وبما يليها من أعمال ثم وجدوا أن طائفة من عصاة المسلمين وفجارهم قد ألقي بهم معهم في النار والعياذ بالله بسبب تركهم للصلاة فلم ينجهم إيمان بلا عمل من عذاب الله تعالى أما هؤلاء الكفار بالله أصالة فكفرهم بيوم الدين كان سببا في انصرافهم عن الصلاة التي من أجلها خلقوا فلذلك قالوا أول ما قالوا لم نكن من المصلين هذه هي الحقيقة العظمى في الدين ومن هنا لما ذم الله تعالى الإنسان وتوعده بما فيه من هلع استثنى طائفة من الناس جعلهم بمنجات من العذاب لعلة مركزية أساس هي كونهم مصلين وألحق بهذا الوصف صفات شتى إنما هي تفاصيل نعتيه معطوف بعضها على بعض لكونهم مصلين وذلك قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين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 والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون، فهذه الأوصاف كلها إنما هي نابعة من كونهم مصلين، فتدبر لأن الصلاة تصنع فيهم هذا كله ثم تحفظه وتنميه، والعجيب أن أول وصف فرع عن كونهم مصلين هو أنهم الذين هم على صلاتهم دائمون ثم كان آخر وصف ختم به السياق هو أنهم على صلاتهم يحافظون وذلك لجعل الأعمال الصالحة جميعها مراقبة بميزان الصلاة إدامة لفعلها وحفظا لوقتها وخشوعها وذلك ما يضمن لها البقاء والثبات فلا صلاح للإنسان بغير صلاة ابتداء وانتهاء ومن أعجب الآيات في هذا السياق أنه تعالى جادل بني إسرائيل في الايمان بالقرآن والاعتراف بالحق ثم خاطبهم بعد ذلك مباشرة بالصلاة والزكاة وكأن إيمانهم بالقرآن إنما هو من أجل تحقيق العبودية الحقة لله وأولها الصلاة قال عز من قائل واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين ظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون وقال لهم في ايه اخرى وقال الله اني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرطتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل وحصر مفهوم الدين القيم فيما أمر به بنو إسرائيل ولم يستجيب له وهو إخلاص التوحيد لله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فقال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ومن أرهب المواقف وأجلها موقف نبي الله موسى عليه السلام لما ناداه ربه لأول مرة بجانب الطور الأيمن فكان ما كان من فزع موسى ورهبته فلما اطمان عرفه الله تبارك وتعالى بنفسه اولا ثم امره بالعباده وعلى راسها الصلاه فقال في ايه عجيبه حق عجيبه انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري ان الساعه اتيه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى ثم قال للكافر الضال الذي اختلطت عليه المفاهيم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 وفي ذلك اشاره الى ان الصلاه هي العاصم من فتنه الشبهات والاهواء التي يلقي بها الضلال على الجهال ولذلك فانه تعالى قرر ان اقامه الدين في الارض وما تتطلبه من دعوه وجهاد انما غايته الاساسيه هي الصلاه اولا وما يلحقها من اعمال الاسلام الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور ووصف هذه الامه في غير ما موطن من القران بكونها صاحبه الشهاده على الناس وجعل مناط تلك الشهاده اقام الصلاه وايتاء الزكاه قال تعالى مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وأما الأحاديث النبوية فإنها تثبت أن أول عمل كلف به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان إنما هو الصلاة والقران نفسه شاهد صريح على هذا وبين النبي عليه الصلاه والسلام ذلك بيانا لا لبس فيه فقال اتاني جبريل في اول ما اوحي الي فعلمني الوضوء والصلاه وجعل الله قضيه الصلاه والزكاه بعد قضيه التوحيد هي معركه الايمان الاساسيه في حياه المسلم طيله الفتره المكيه دون اي شيء اخر من الاوامر الجهادية والقتالية قال تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم لما توعده أبو جهل بمنعه من الصلاة بالبيت العتيق قال تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى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 فقد حسم الله جل جلاله الأمر في أوائل ما نزل من القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم بكلمة الفصل الباقية إلى يوم الدين كلا لا تطعه واسجد واقترب ومن هنا بقيت الصلاة أفضل أعمال المؤمن بإطلاق فعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر وأسئل عليه الصلاه والسلام عن أحب الأعمال إلى الله فقال أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله إن الواجبات في الإسلام كثير لكنها ليست على وزان واحد فواجب دون واجب فهناك الواجبات العامة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 ولكن هذه الأركان هي بذاتها مراتب فليست عبادة من المؤمن مرة في السنة كالصيام والزكاة أو مرة في العمر كالحج كعبادة تقع منه يوميا وعلى مدار الفلك من الفجر إلى العشاء فهذه فريضة ذات طبيعة أخرى ولهذا جاء وجوبها في القرآن مقرونا بالإيمان في أغلب المواطن كما رأيت إذ هي إن أقيمت على وجهها ضمنت من المؤمن أداء باقي الأركان لما لها من تزكية رفيعة للنفس ترفع العبد إلى مقام العبودية الكاملة بإذن الله ومن ثم وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عمود الإسلام قال عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة والعمود عند العرب يطلق على الخشبه الضخمه أو العود الكبير الذي ترفع به الخيمه من الوسط ولذلك يكون اقوى واعظم واطول وبدونه لا يكون للخيمه انتصاب فهو بمثابه الساريه او الاسطوانه المركزيه في البناء وهذا معنى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه معنى قولنا ها هنا الدين او الاسلام هو الصلاه ثم إنه مما يلفت الانتباه حقا أن كل أحكام الدين عقيدة وشريعة كان وحيا من عند الله ينزل من السماء إلى الأرض بواسطة الملاك جبريل عليه السلام إلا الصلاة فقد كان لها امتياز أعلى حيث فرضت أول ما فرضت ركعتين فقط لكل وقت وذلك بالمنهج نفسه وحيا من السماء إلى الأرض في السنة الأولى من تاريخ نزول القرآن بل في الأشهر الأولى من بدء الوحي كما سبق بيانه ثم بعد ذلك جاء التشريع النهائي للصلاة في الصيغة الكاملة باستدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصيا إلى السماء السابعة ليتلقى أمرها من رب العالمين مباشرة وذلك في ليلة الإسراء والمعراج العجيبة وخلال المرحلة المكية ذاتها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 فأي فريضه هذه التي هي فضل كلها ورحمه كلها ونور كلها وجمال كلها وان عباده فرضت في السماء من غير واسطه الملاك لحريه بالارتقاء صعدا باهلها الى مقامات السماء ومن هناك لم يزل القران الكريم يتنزل حظا وتاكيدا لهذه الفريضه العظمى في الاسلام ويدعو الى حفظها اقامه وتوقيتا وخضوعا وخشوعا حتى انها لا تكاد تخلو سوره من شانها امرا وتوجيها وبيانا وتعليما وترغيبا وترهيبا حتى إن لك ان تقول ان القضيه الكبرى للقران بعد الايمان والتوحيد هي قضيه الصلاه قال تعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال سبحانه اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقال جل ذكره والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وقال تعالى وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وقال سبحانه قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال وقال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ولو تتبعت موضوعات الصلاة في القرآن لجئت بالقرآن كله فماذا بقي للإنسان من دينه إذا هو ضيع الصلاة؟ وما رأيت مثالا أشد وضوحا ولا أشد رهبة في بيان مركزية الصلاة في الإسلام وعظمتها عند الله من مثل ما يسميه الفقهاء بالصلاة الخوف وقد كان لنا فيها كلام في موطن آخر نختصر منه ها هنا ما يلي فمن أعجب العجب أن ألزم الله جل جلاله المسلمين بالصلاة إلزاما حتى في أحرج الظروف وأخطرها الحرب والقتال قال جل جلاله حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فقوله سبحانه فإن خفتم يعني في حال الحرب وانعدام السلم والأمن سواء لحظة الاشتباك أو لحظة الترقب وقوله فرجالا أو ركبانا أي فصلوا صلاة الخوف بصلاح الفقهاء على ما تيسر لكم من هيئة ووضع وصلاة الخوف عندهم هي عين الصلوات الخمس المفروضة عندما تؤدى في ظروف الحرب حيث قد تؤدى رجالا أي على أرجلكم واقفين أو سائلين أو ركبانا أي راكبين خيولكم أو دباباتكم ومصفحاتكم أو طائراتكم وقد فصل الفقهاء والمفسرون وشراح الحديث في صور صلاة الخوف وأشكالها بناء على قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ولياخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم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 فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فماذا بقي لك بعد هذا يا صاح من الأعمال الحاديه إلى باب الله وها انت ترى الصلاة أساس السير على كل حال منشطا ومكره ولصلاه الخوف صور كثيره معروفه في كتب السنن وكتب الفقه وانما الغايه عندنا ها هنا العبره من الاحكام لا انفس الاحكام وذلك ان الله جل جلاله طلب من المسلم الصلاه على كل حال ما دام عقله سليما لا ينقصه جنون او اغماء او ما في معناهما واحب ها هنا ان اعرض لبعض الفقه في صلاه الخوف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 فقام الطائفة معه تصلي وأقبل الطائفة على العدو يعني تراقبه وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا يعني للحراسة مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا يعني الذين لم يصلوا بعد فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم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 وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا ولعل أحرج صورها على الإطلاق أن يصليها كل واحد لنفسه ركعة واحدة بالإيماء وذلك أنه إذا اشتد الخوف كما هو الحال عند المسايفة ونحوها من صور الاشتباك في القتال يصلي كل واحد لنفسه ركعة واحدة فراكبا أو راجلا مقبلا ومدبرا قال القرطبي في تفسيره واختلفوا في صلاة الخوف عند التحام الحرب وشدة القتال وخيف خروج الوقت فقال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وعامه العلماء يصلي كيفما أمكن لقول ابن عمر فإن كان خوف أكثر من ذلك فيصلي راكبا أو قائما يومئ إيماء قال في الموطا مستقبل القبلة وغير مستقبلها وهذه من عجيب صورها فانظر رحمك الله هل يبلغ شيء من أعذار الناس اليوم درجة ما ذكره العلماء من الشدة والحرج في القتال ولم يروا مع ذلك رخصة في تركها أو تأخيرها عن وقتها فعجيب أمر هذه العبادة العظمى لا تبرأ ذمة المسلم منها حتى يؤديها وقد جاء تاكيد ربطها بالوقت حتى في ظروف الحرب كما قرأت حتى لا يؤخرها مسلم عن وقتها الذي فرضه الله فيه فالحرب بل الاشتباك في المعركة أي ما يسمى قديما بالمسايفة ليس عذرا لتأخير الصلاة عن وقتها بل ان يكون عذرا لتركها وإنما هو يؤثر فقط في شكل أدائها لا في إسقاطها أو إخراجها عن وقتها صل على أي حال كنت وخذ حذرك إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في السلم وفي الحرب سواء